يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن ان من اتخذ عند الرحمن عبدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا امدا يَكَادُ السَّمَاءُ تَمَيَّزُهَا مِنْهُ وَتَهُشُّ كَأَنَّهُ رُجُومٌ وَتَخِرُّ جِبَالُهَا دَكًّا أَمْ يَدْعُونَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا أَمْ يَدْعُونَ لِلرَّحْمَنِ ولدا وما بغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد حصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم هلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من هل tuhissu minhum min ahadina o tasmarulahum rikza a'ozu billahi min ash-shaytani r-rajim bismillah ar-rahman ar وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أن نار ذات وقود إذ هم عليها ممنهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شيء فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَن يَتُوبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَن لَّمْ يَتُوبْ فم فم فَلَهُ عَذَابٌ وَنَامُوا وَمَعَذَابُ الْحَرِيق إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي <تصلي> مِنْ تَحْتِهَا ربك لشديد إنه ويبدئ ويعيد وهو الغفور الوزود ذو العرش المجيد فعال لما يريد أنا حديث الجنود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء محيط بل الذين كفروا في تكذيب oo Bi hin